What's the and وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهما ذابو جانما ولهما ذابو الحريق إن الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا أَنَّ عَلَيْهِمْ جَنَّ ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود كفروا في رعون وثامود؟ بل الذين كفروا